رَأَيْنِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ وَفِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُبُ وَلَهُمْ مَقَامُ يَوْمٍ حَدِيدٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ولحاظة جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهذو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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْضِبُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ 117. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أم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 فاذكروا اسم الله عليها صراف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون